بثبات لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقاتي يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحري من يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي همست معالي مصر من كلماتي لأذوب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أبد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 واستبشرت في مجده أبياتي فلربما غسل الأراك برينه يثني المبارز يسقط الراياتي ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهبات للقوم إثر وفاته بهباتي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 يصيبكم بثباتي ومؤكد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 فستعلمون باننا من امه من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون بأننا من امه من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي صلت على خير الأنام وصاتي